وقت بالساقي بين الاشجار و في هيك المشاعر كيف بتستخدمها بالبيت قدر كبير يا بنت الشريره في اللي في اللي بيقعد في سوق البهارات الله ارجيه ديك مشرط الحياه فيك قدرها